طُلْمُ الْمَوَادِي بِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلَهُ الرَّبُّ يا زكريا اننا نبشرك بغلام من اسمه يحيى لنجعل يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا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 بحوب كرت وعشية، يا يحيى خذ الكتاب بقوتي وأتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدننا وزكاة وكانت تقيا. وَبَرَّ الْرَّبِّ وَالِدَاهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارٌ عَصِيَّ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ الْبَرِيدَ وَيَوْمَ يَبُوتُ وَيَوْمَ يُبَعَثُ حَيًّا وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ تَبَزَّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَا كَانَ الشَّرُّ قِيَّةٌ فَاتَتَخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا فَتَبَثَّلَ لَهَا بَشَرٌ سَوِيٌّ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 أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّدٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَ متن منا وكان أم رم قضية فحملته فتبذت به ما كان قصية فأجاه المخاض إلى جذع نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيما منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا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 ذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فرييا يا فَهَرُونَ مَا كَانَ أَبُو كِمْ رَأَسَوْا وَمَا كَانَتْ أُمُكِ بَغِيَّ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا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 وَبَعَثَهُ بِوَادِتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلًا حَقًّا الذي فيه يمتدون ما كان لله أي يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن يقول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 إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تحكم ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا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 هو كان في حفيّة، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسال، لا أكون بدعاء ربي شقيّا، فلمّع.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 اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ أَقْرَبُ رَبِّنَا وَوَهَبْنَا ابْنَهُ مِنَ الرَّحْمَةِ مِنَّا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا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 قهم فيها بكرة وعشيء، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كانت قيّة، وما نتنزل إلا بأمر رب.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 هل تعلم له سميا ويقول الإنسان مَا ما ميت لسوف أخرج حيا أغلا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِفِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا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 تقول ذر الظالمين فيها جثية وإذا تطلع عليهم آيات بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا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 قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمان مدا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 قال الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرفه ما يقول ويأتينا فردا و. تخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدة ألم تر أن سَلْنَ الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْذُهُمْ أَذَا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نُعَدُّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا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 111. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا 112. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا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 وكم أهل لكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟